لا يؤمنون به وقد خنثت سننة الاولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيه عرجون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 من شر من صلصال من حميم مسنون فإذا سوئته ونفخت فيني من روحه فقعوا له ساجدين فسجد كلهم لله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 من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغغيتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منه المخلصين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 الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الظالمين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 وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذلك الْأَمْرَ أَن دابر هؤلاء قَطُوعٌ مصبحين وجاء دَابِرَ هَٰؤُلَاءِ يستبشرون